أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كاموا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم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 فَلَم يَكُ إ فَرهُم إمُهُم لَم مَا رَأوبَأ سَناسٌ نََّ اللههَِّ قَدَ خَلَت في إدادِهِ وَخَصَِهُ للكَ الكَافور